فهم غافلون لقد حق القول على فلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعلاقهم أغلالا فبشره بمغفرة وأهل كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا أثارهم وكل شيء أحصينا